بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, فوزان المجالس في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح بن فوزان, فوزان المجلس الرابع والتسعون وفيه تفسير سورة المطففين من الآية الأولى إلى الآية الحادية والعشرين أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وعلى آله وأصحابه يجمعين هذه السورة تسمى سورة المطففين قد اختلف العلماء فيها هل هي مكية أو مدنية على قولين وتطفيف معناه النقص والشيء الطفيف هو الشيء الناقص والله سبحانه وتعالى وعد المطففين توعد المطففين فقال سبحانه ويل وكلمة ويل كلمة عذاب وتوعد عذاب وتوعد وقيل الويل وادم في جهنم ويل يومئذ للمكذبين وهو مبتدا وجاز الابتداء بالنفرة لأنه لأنها نفرة مفخمة ويل ومعظمة يومئذ عن يوم القيامة يوم القيامه للمطففين في الدنيا وعرفنا معنى المطففين والتضخيف هو النقص ثم بينهم سبحانه وتعالى ويل للمطففين من هم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أي ينقصون ينقصون الناس حقوقهم ويبخسون الناس أشياءهم قد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم شعيب لأنهم ينقصون المكاييل والموازين تنقصون المكاييل والموازين للناس الذين إذا اكتالوا على الناس أي استوفوا حقهم من الناس بالمكيال استوفون حقهم ولا ينقص منه شيء وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوهم يعني كالوا لهم كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم حذفت اللام ووصل الفعل بالضمير وهذا ما يسمى عند أهل البلاء بالحذف والإيصال فاذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أن ينقصون فهم يوفون المكاييل والموازين إذا كانت لهم وينقصونها إذا كانت لغيرهم أو هي عليهم للناس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم من ابخس الناس كيلا، فأنزل الله هذه السورة، أنزل الله هذه السورة فصاروا بعد ذلك أوف الناس كيلا رضي الله عنه. فإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون والله جل وعلا قالوا وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان إلا تنقصوه أقيم الوزن بالقسط يعني بالعدل ولا تخسروا أي تنقصوا الميزان قال جل وعلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسنوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم فأمر بإفاء الكيل وإفاء الميزان وأن يكون الميزان مستقيما يعني عادلا لا ينقص حقوق الناس فهذا ما امر الله جل وعلا به للتجار والذين يبيعون الاطعمه ويزنونها لأن الأشياء على نوع شيء يكال كيلا بالصاع أو نحوه وشيء يوزن بالميزان فالمكيال والميزان هما المعياران معروفان عند الناس في بيع الأشياء ف هذا امر يجب التنبه له كثير من التجار والباعه لا يتنباهوا لهذا ويغشون الناس ينقصونهم حقوقهم ف إذا كان الطعام أو غير من الأشياء حبوب كانت في اوعيه أكياس ينقصون الأكياس ويأخذون منها ويبيعونها على أنها وافية يأخذون من كل كيس مقدارا لا يلفت النظر فيولدون من الأكياس أكياسا أخرى فيظنون إن هذا من الحلق، وهذا من المهارة وهي من السرقة والغش والعياذ بالله وكذلك في الصناديق والكراتين، يعبثون بها ويجوعنا على انها على انها وافيه وهي مبخوسه وكذلك يجعلون الردي الاسفل ويجعلون الجيد هو الاعلى حتى يظن الزبون أن, ان ما في هذا الصندوق او هذا الكرتون كله سواء من الخضار وغيره ويبيعونه على أنه من الجيد وعندهم مهارة وحذف في هذا ولا يظهرون للناس ما في هذه الصناديق أو هذه الكراتين ما يخبرونهم بحقيقة ما فيها بل يمدحونها حتى يأخذها الزبون باب حسن الظن بهم وهم مهره في السرقه والبخس بخس الناس اشياءهم وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام فادخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا في اسفل الطعام فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله اي أصابه المطر قال هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا يجب على من يبيع ويشتري الأطعمة وغيرها من الأشياء المغلفة والأشياء المكيلة والموزونة والصناديق وغيرها معباه يجب عليه ان يصدق في هذا والا فإن له يوما ينتظره وما ياخذه حرام ما ياخذه من اموال الناس بغير حق فهو حرام وسيحاسب عنه يوم القيامه لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل ويجب على ولي الامر ان يجعل رجالا للحسبه على البياعين يجعل مفتشين في الاسواق ويجب ان ينال المجرم جزاءه الا يترك الناس يعبثون بحقوق الآخرين ويعتبرون هذا من المهارة في التجارة والحذق وغير ذلك ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كالوهم أو وزنوهم يقسرون هذا في الأشياء المحسوسة وكذلك في الاشياء المعنويه يجب على الانسان العدل إذا مدح يعتدل وإذا لم يعتدل فلا يشرف في المدح ولا يشرف في الذم بل يعتدل وينزل الناس منازلهم ولا يبحث الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم انزل الناس منازلهم فيجب على من ينتقد أو على من يرد على المقالات أو على الكتب أن يعتدل في ذلك وأن يذكر ما عند المردود عليه من الحق وما عنده من الخطأ يذكر ما عنده من الحق ويذكر ما عنده من الخطأ أما أنه يجعل كل ما عنده خطأ فهذا من البخص الناس حقوقهم. هكذا العدل في المقالات والأدلة وغير ذلك يجب على من ينتقد او يرد على الناس أو على الكتب أو على أن يكتزن في ذلك ويذكر ما للمردود عليه من الإحسان وما عليه من الخطأ حتى يتنبه او انه يمدح المؤلف ويثني عليه ولا يبين ما عنده من الاخطاء حتى يغر الناس يجب ان ينبه على ما عنده من الاخطاء فلا يمدح فقط ولا يذم فقط وإنما يعتد هذا هو العدل والانصار وهذا ما يمشي عليه المحققون كشيخ الاسلام بن تيميه و حينما يردون على المخالفين لأن هذا هو العدو هذا هو داخل في قوله ويل للمطففين الذين إذا اجتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فيجب الاعتدال في هذه الأمور وإلا فالإنسان سيسأل يوم القيامة من سلم في الدنيا فلن يسلم في الآخر وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يأخذون الحق الذي لهم ويبخسون الحق الذي عليها ثم إنه سبحانه وتعالى توعدهم فقال ألا يظن أولئك ألا كلمة تنبيه كلمة تنبيه واستفتاح ألا يظن أولئك المطففون أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون من قبورهم مبعوثون من قبورهم للجزاء والحساب وسيلقون ما قدموا ما يتصورون هذا الا يظن ما يستحضر البعث ما يستحضر البعث وان كان يؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب لكن يغيب عنه عند الطمع يغيب عنه البعث والحساب عند الطمع ويتنبه الانسان بهذا وقالوا كلمه يظن يعني يت... يعني يعتقد لان الظن يطلق على اليقين احيانا الذين يظنون انهم ملاقو ربهم يعني يعتقدون ويتيقنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون وان كانت الصلاه أي الصلاة الكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون اي يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه يراجعوا فالظن يطلق احيانا ويراد به اليقين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يظنون يعني يعتقدون ويؤمنون كمن فئة قليلة غلبت كثيرة لا يظن اي الا يتيقن هؤلاء ويعتقدون ان هناك بعدا ونشورا وبعده حساب وبعده جزاء لا يتصورون هذا يظنون انهم فعلوا هذا في الدنيا وراح خذوا مال الناس وخلاص ظلم الناس وانتهى الامر لا الحساب قادم والبعث كائن ولا محاله وكل يلقى جزاءه وفي يوم القيامه ينصف الله هؤلاء المظلومين ويرد عليهم حقوقهم ممن ظلمهم يرد عليهم حقوقهم اموالا دراهم طعام لا يرد عليهم حقوقهم من حسنات الظالمين يوم القيامة من في دراهم ودنانير فيها اعمال حسنات سيئات هؤلاء الذين ظلموا الناس في الدنيا يوخذوا من حسناتهم وتعطى للمظلومين وربما لا يبقى لهم حسنه واحده فيهلكون والعياذ بالله خسروا اعمالهم كما انهم اخسروا الناس في الدنيا يخسرون اعمالهم يوم القيامه حسناتهم يتصور هذا من يبيع ويشتري ويتعامل مع الناس تصور هذا دائما يقوم بين عينيه فلا يظن اولئك أنهم مبعوثون من قبورهم مبعوثون لأي شيء ليوم عظيم يوم القيامة يوم القيامة يوم الأهوال يوم الأخطار عظيم الشيء الذي عظمه الله عظيم ليوم عظيم ثم وصفه فقال يوم يقوم الناس يوم صوب على الظرفية بدل من يوم عظيم يوم يقوم الناس يقوم من يقومون من قبورهم قومون من قبورهم وهذا هو البعث بعث من قبورهم وقيامهم من قبورهم وقيل يوم يقوم الناس يعني في المحشر يقومون خمسين ألف سنة على أقدامهم حفاتا عراتا غرلا شاخصة أبصارهم يأخذهم العرق تدنو منهم الشمس يأخذهم العرق منهم من يغطيه العرق ومنهم من يبلغ أذنيه ومنهم من يلجمه ومنهم ومنهم هذا الموقف المهول يوم يقوم الناس قيام المحشر يقوم الناس لرب العالمين للقاء الله سبحانه وتعالى رب العالمين والعالمين جمع عالم وكل المخلوقات تسمى العالم كل ما سوى الله فهو عالم والعوالم تختلف عالم الجن عالم الإنس عالم الطير عالم الحيوان عالم تختلف العوالم عالم النبات كل هذه العوالم الله ربها خالقها وموجدها ومنميها ومغذيها بما يقيمها هذا معنى الرب الذي يربي عباده بالنعم ويغذيهم كذلك يربي عقولهم ويربي يربي عقائدهم ربيهم هذا معنى الرب أيضا الرب من معانيه المالك معناه المالك مالكهم مالكهم وخالقهم ومربيهم بالنعم كل العوالم كلها مربوبه لله عز وجل لا أحد يخرج عن ربوبية الله عز وجل والشياطين والملائكة كل المخلوقين كلهم لهم رب كفار والمؤمنون الصالحون والفجار كلهم ربهم واحد رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين للقاء الله سبحانه وتعالى والقيام بين يديه للحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم بين ما يقول إليه الناس قسمهم إلى قسمين فجار وأبرار كلا اي حقا كلا معناها حقا وطيل معناها الرجع والزجر إن كتاب الفجار الفجار هم الذين خرجوا عن طاعة الله عز وجل فجروا فسقوا كفروا أو لا يقال لهم الفجار. كلا إن كتاب الفجار جمع فاجر. كتاب الفجار أي كتاب أعمالهم. كتاب أعمالهم. لأنها سجلت عليهم. لفي سجين. لفي سجين. سجين فعيل من السجن وهو الضيق مكان الضيق يقال له سجن وسجين هذا شديد الضيق كلمة مبالغة في سجين أي له مكان ضيق بعد موتهم يكونون في مكان ضيق وقيل السجين اسم للنار وهو تحت الأرض السابعة مك مكان تحت الأرض السابعة سجين وهو مأوى الكفار إذا ماتوا تكون أرواحهم فيه تسجن فيه والعياذ بالله إن كتاب الفجار لفي سجين ثم عظمه سجين وما أدراكه ما سجين وما ادراك كلمة تعظيم تهويل ما سجين كتاب مرقوم مرقوم مكتوب مدون محفور كتاب مرقوم لا يضيع شيء منه ما لهذا هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ان تنسى وتروح لكنه يكتب عليك سجل عليك وتعرض يعرض عليك يوم القيامه تقراه ويقرأ حتى اللي ما يقرا في الدنيا يقرا كتابه اقرا كتابه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه من شهره اقرا كتابك يقال للعالم والمتعلم والعامي والأمي اقرا كتابك كل يقرا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما أحد ينكر بهذا ما؟ من حصله ينكر يعترف بهذا كتاب مرقوب ويل يومئذ للمكذبين كرر التهديد والوعيد ويل اي كلمه عذاب التي ذكرها في اول ويل يومئذ يوم القيامه للمكذبين المكذبين للرسل مكذبين للكتب مكذبين بالبعث والنشور مكذبين الجزاء والحساب يعني فيه كثير من الخلق ينكرون ينكرون يوم البعث وينكرون الحساب وينكرون هؤلاء توعدهم الله بالويل والثبور والعياذ بالله ولا ينفعهم إنكارهم ولا ينفعهم أنهم مثقفون ومتعلمون وأنهم مفكرون ما ينفعهم هذا ما ينفعهم هذا ولا يتخلصون من كتابهم ومن حسابهم ما ينفعهم شيء إلا الصدق ما ينفعهم إلا الصدق وإلو يومئذ للمكذبين كثير من الناس ينكرون البعث ينكرون البعث ويستبعدونه ويكذبون الرسل ما يقولون هذه أساطير الأولين وهذه تخيلات تخيلات ما ما بعد حتى الأمم السابقة ينكرونها يقولون هذا تخيلات ما في عاد ثمود ولا في أمم سابقة هذه إنما هي تخيلات كما يقوله صاحب كتاب طه حسين في كتابه الذي نال به درجة الدكتوراه من فرنسا ينكر البعث والنشور والحساب ويقول هذه انما هي تخيلات ومبالغات وما لها حقيقة يقول ما لها حقيقه يسميها الشعر الجاهلي وحتى ينكر الشعر الجاهلي يقول هذا ما هو ما هوب صحيح ولا في شعره في جاهليه ولا في شعر الجاهلي قد رد عليه العلماء في وقته عدودهم موجودة وهو فرد من جماعات كثيرة على هذا المذهب كذبون بيوم الدين إن شاء الله العافظ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والدين هو شساب الدين هو الحساب في هذا يراد به الحساب والادانه الناس يقولون فلان مدان بكذا مدان يعني أنه انه متحمل لهذا الشيء فيوم في الدين يوم الحساب الذين يكذبون بيوم الدين يكذبون بيوم يقوم الناس برب العالمين يقول ما في بعث ولا نشور هذه تخيلات أساطير الأولين اختتبا آياتهم لا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به ما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم معتد في أفعاله أثيم في أقواله هذا الذي يكذب بيوم الدين إلا كل معتد في أفعاله من الحلال إلى الحرام وفي أقواله من الصدق إلى الكذب والهجر، هذا يكذب بيوم الدين لأنه لو لم يكذب بيوم الدين ما ولا قال الإثم حسب نفسه وما يكذب به إلا كل معتد أفيد إذا تتلى عليه آيات إذا تتلى عليه الآيات القرآنية والوحي المنزل الذي فيه ذكر البعث والنشور والجزاء والحساب قال أساطير الأول ما هو الصحيح هذا القرآن لا ما هو الصحيح هذا مجرد كتاب أدب فيه يعني تمثل للاشياء أشياء تمثيلية ما هي الصحيحة ما هي صحيحة إنما هذا مثل ما يسمونها الآن في أدب القصة ادب القصة وأدب الرواية يكتب يوم الكتاب شيء ما له حقيقة ما له حقيقة أساطير يقولون ان القرآن مثل هذا مثل كتب الأساطير تواريخ العجم وتواريخ الأمم إنما هي أساطير قالوا أساطير الأولين اكتتبها اكتتبها يعني طلب من غيره أن يكتبها له فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قالوا في محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فهذا شأنه شأن الملاحدة مع كتب الله عز وجل أنها يقولون ما هي من الله إنما هي أساطير الأولين لمصلحه الناس يقولون هؤلاء الرسل يكذبون لمصلحه الناس علشان يروعونهم ويتركون الشيء اللي ما يصلح باب الترويع لهم وتاديب لهم شيء خيالي هم يكذبون للمصلحه على جزعهم أرا الاولين جمع اسطوره والأسطورة هي الكذب المسطر والمكتوب فهم لا يفرقون بين القرآن وبين سيرة عنسرة بن شداد أو كتاب ألف ليلة وليله ما يفرقون بين القرآن وبين كتب الأساطير كتب الخرافات والكذب ما يفرقون بينها كلام رب العالمين ما يفرقون بينه وبين الأساطير التي اكتبها الأدباء و... لتسلية الناس ولي قالوا أساطير الأولين لا يهمكم هذا ما له حقيقة إذا تتلى عليه تقرأ عليه آياتنا القرآن قال لا يهمكم هذا أساطير ما الله هذا يقال الأهل الآن يقال هذا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بعضهم يصدق يقول الحديث صحيح وثابت لكن يحرفه ويؤوله على هواه يحرفه على هواه ما يخليه على معناه الصحيح. او بعضهم يقول الحديث صحيح لكن العقل انا ما ترك العقل واخذ بادله السمع ياخذون بالادله العقلية يتركون الادله بادله الوحي الا اذا توافقت مع عقولهم يقبلونها اما اذا خالفت عقولهم فياخذون بالعقول ويتركون المنقول يتركون المنقول هذا دابه اذا تتلى عليه اياتنا قالها ساطير الاولى ثم بين الله سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على هذا قال كلا يعني حقا بل ران على قلوبهم بل يعني ليس الامر كما قالوا انها ساطير الاوليه لكن ران على قلوبهم قلوبهم غلفت فلم يصل اليها نور الوحي ولم تنتفع بالوحي قلوبهم مغلفه هذا السبب ران والران هو الغلاف الذي يكون على القلب فلا يصله وعد ولا وعيد ولا يتاثر وسببه ما كانوا يكسبون الذنوب تتراكم على القلب حتى يعمى وحتى يصير عليه غلاف حاجب عن الخير فلا يتأثر بموعظ ولا ينتفع بدليل لأن عليه غلاف حاجب هذا الحاجب منين جاء؟ من الذنوب فلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في الدنيا فصار موقفهم من كتاب الله هذا الموقف غان على قلوبهم ما كانوا يكسبون جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أذن نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب ثقلت وذهبت هذه النكتة السوداء وإن لم يتب زادت حتى تغطي على قلبه كله التي تغطي على قلبه كله ويغلف قلبه يغلف قلبه فالران هو الغلاف الذي يحول بين القلب وبين وصول المؤثرات إليه الران والغلاف أشدها الران والعياذ بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من السيئات والذنوب حتى قالوا هذه المقالة كلا بل ران على قلوب الران والختم ختم الله على قلوبهم كلها من عوارض الكهر والذنوب فالذنوب لا يبتروا السداء تؤثر في القلب حتى يعمى حتى يموت حتى لا يتأثر بموعظه ولا بنصيحه وهؤلاء أبغض ما عليهم الآن الوعظ والتلكير أبغض ما عليهم الوعظ والتلكير ما يريدونه أبدا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما لا تكون عاقبتهم كلا أي حقا يقينا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم عيانا ويتلذذون برؤيته سبحانه وتعالى أما الكفار فلا يرون الله لأنهم لم يؤمنوا به في الدنيا ولما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبوا من رؤيته يوم القيامة أما المؤمنون فلأنهم آمنوا بربهم في الدنيا فإن الله يتجلى لهم الله لا يرى في الدنيا لأن الأشياء لا تطيق رؤية الله تحترق لكن في الآخرة يقوي الله أجسام المؤمنين حتى ترى الله سبحانه وتعالى إكراما لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدن وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى أما الكافر فإنه يحجب عقوبة له لما لم يؤمن في الدنيا حجبه الله في للآخر احتجب عنه قال الإمام الشافعي رحمه الله وفي هذا دليل على إثبات الرؤية رؤية المؤمنين لربهم لأنه إذا حجب عنه الكفار هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون من رؤية ربهم وقد تواترت في الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة الذي آمنوا به في الدنيا وأطاعوه يرونه يوم القيامه عيانا ويتجلى لهم سبحانه وتعالى تقر اعينهم بذلك اعظم نعيم يكونون فيه هو رؤيه الله عز وجل اعظم من نعيم الجنه جزاءهم هذا جزاء الايمان كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حرمانا لهم والعياذ بالله اما المؤمنون فانهم يرون الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ناظره بالضاد من النظره وهو الحسن الى ربها ناظره بالضاء من النظر وهو المعاينه يرون الله عيانا ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقرة هذه وجوه الكفار والعياذ بالله وهم محجوبون عن الله عز وجل وأيضا عليهم وعيد آخر ثم إنهم لصالوا اي واصلون إلى الجحيم والصلي الصلي هو الحرارة ثم إنهم لصالوا الجحيم يقاسون حرها عذابا والجحيم هي النار ثم يقال لهم هذا الذي كنت ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا الذي كنتم به في الدنيا تكذبون تقولون أساطير الأولين هذا هو الآن هذا هو الآن هذه النار التي كنتم توعدون إسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم إنما تجعون ما كنتم تعملون ثم إنهم لصالوا الجحيم مردهم من الجحيم ثم يقال لهم تفريعا هذا الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وتقولون ساطير الأولين صار ساطير الأولين هل صار هو الحقيقة لكن أنا لهم أن يتداركوا ما فاتهم ويقالوا هذا الذي كنتم به تكذب ثم ذكر جزاء الأبرار الذين آمنوا به في الدنيا كلا إن كتاب الأبرار والأبرار جمع بر والبر هو العمل الصالح ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه لولقرب واليتامى والمساكين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 فلا إن كتاب الأورار كتاب أعمالهم كتاب أعمالهم حسناتهم أعمالهم الصالحة مكتوبة حسناتهم مكتوبة وينهم هم في عليين في عليين في الجنة هؤلاء في سجين أسفل شيء وهؤلاء في عليين أعلى أعلى شيء شوف الفرق بين المؤمنين والفجار كلا إن كتاب الأبرار لفي علية وما أدراك ما عليون تفخيم تعظيم تعظيم لعليين تعظيم للجنة كتاب مرقوم يشهده المقربون من الملائكة يشهده المقربون من الملائكة تشريفا لهم هذا جزاء الأبرار الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وصدقوا الرسل وانتفعوا بكتاب الله بسنة رسول الله هذا ما آلهم يوم القيامة كان تشاهده وكان لأن هذا كلام رب العالمين ما هو أساطير ما هو أساطير أو خرافات أو هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذا تقربه عين المؤمنين وتلذذون بالقرآن ويتعلقون به، وأما أولئك فيتعلقون بالخرافات والأساطير والأكاذيب والملهيات والمغريات يستبدلون القرآن بالشعر، بالاغاني يستبدلونه. القرآن بنقيضه وبكلام الباطل وبكلام السحرة كلام المبطلين الكذابين كلام الكفرة يستدلون به ويتمسكون به ويقرعونه واما القرآن فليس لهم به تعلق ابدا هذا انقسام الناس مع مع الرسول والقرآن وهذه منازلهم عند الله سبحانه وتعالى سأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أنه يدخل في بخص الناس حقوقهم عدم ذكر ما عند المردود عليه من الحق لكن اشكل علي ما اشتهر عند العلماء من أن المردود عليه لا تذكر حسناته من باب السياسة الشرعية لأن لا يغتر به الناس حسناته حسناته لكن يذكر ما عنده من الحق أما حسناته والأعمال التي عملها هذه قد لا يناسب ذكره هذا يروج كلامه لكن يذكر ما عنده من الصدق يقول أنه عنده كذا هذا الصواب وعنده كذا هذا خطأ يبين ما عنده ما نبخس الحق ونقول كل كلام باطل لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول آمل من فضيلتكم توجيه كلمة لأصحاب قطع غيار السيارات آمل من فضيلتكم توجيه كلمة في الفرق بين الحسنات وبين الصواب من الكلام حسنات ما تعلمها الله هو اعلم بها لا تدري عن الحسنات هل هي مقبوله او ما هي مقبوله لكن الصواب من كلامك شوفوا كلامه شوفوا مكتوب أو تسمعه فتبين ما عنده من الصواب نعم, نعم يقول فضيله الشيخ رفقكم الله امن من فضيله توجيه كلمة لاصحاب قطع غيار السيارات وكذلك أصحاب محلات السباكه حيث يبيعون قطعا على أنها أصلية وهي ليست كذلك فهل هذا من بخص الناس أشياء ما في شك هذا من بخص الناس أشياء ليغش الناس يبيع الشيء المغشوش أو الشيء المقلد يقول هذا اصلي او يكتب عليه كتابة تدل على أنه أصلي والمصنع الهولاني وهو كذب هذا لا شك إنه من, من بخص الناس حقوقهم ومن الغش نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يفعله بعض أصحاب المحلات حيث إنه يزن الطعام مع الإناء الذي يضع فيه الطعام وهذه الأولاء أن يزن الطعام بمفرده ثم يضعه في الإناء بعد ذلك لا القاعدة أنه يزن, أنه يزن الإناء قبل يزن الإناء ويعرف وزنه ثم يزن يملعه بالطعام ويزنه يزنه وإذا تبين الوزن يخفر منه وزن الاناء يخفر منه وزن الاناء اللي علمه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يغش الكافر او أن يبخسه حقه لا لا ما يجوز غش الكافر المؤمن ليس لا يغش ولا يخون ولا يخدع ليكون صادقا مع المؤمن ومع الكافر لا تبغص الناس اشياء عام الناس كلها ما يجوز الكافر وثق منك وهذا يسيء الى الاسلام ايضا اذا غشيت الكافر هذا يسيء الى الاسلام وينفر من الاسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوعيد خاص بالباعة في الكيد والوزن أم أنه يشمل جميع المعاملات بين الناس فإذا كان له حق طالب به وحرص على اخذه وإن كان الحق للآخرين ماطل به ونقصه يدخل يالك يدخل يالك كونه يطالب الناس بحقه ويجحد حقوقهم أو يماطل فيها يدخل فيه في الآية نعم وكذلك حفظك الله يقول القوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين خاص بما يتعلق بالبيع والشراء أم يدخل فيه من يفضل زوجة على أخرى أو يميز طلابا على آخرين يدخل فيه كل كل الحقوق تدخل في تدخل في الزوج لا يطالب زوجته بحقوقه ويجحد حقوقها ويبخس حقوقها يؤدي الذي يأخذ الذي له ويؤدي الذي عليه ولهن مثل الذي علينا بالمعروف إقال عليهن درجه نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التجار هم الفجار نعم. فهل هناك مناسبة بين قوله سبحانه ويل للمطففين ثم بعد عدة آيات أتا قوله سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ما فيهم في السؤال نعم الحديث ورد أن التجار هم الفجار يوم القيامة إلا حديثه استثنى إلا من استقى الله وبر وصدق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى اقرأ كتابك هل يقرأ الإنسان كلما كتب عليه في الدنيا حتى الأفعال التي قد تاب منها التي تاب منها تمحى عنه يكتب عليه اللي ما تاب منها الذي تاب منه تمحى عنه ويكفر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يكثر عند باعة الجوالات أنه إذا اشتريت منه جوالا مستعملا باعه لك بسعر كذا يكثر عند باعة الجوالات أنك إذا اشتريت منه جوالا مستعملا باعه لك بسعر كذا وكذا فإن لم يعجبك وأردت أن ترده إليه ولو في اليوم نفسه اشتراه منك بثمن بخس ثم باعه لغيرك أو لك مرة أخرى بسعر أعلى هل هذا داخل في التطبيق؟ نعم إذا كان الجوال هذا مستعمل وهذا جديد ولا استعمل وباعه عليك بثمن مرتفع وهو مستعمل ثمن منخفض فهذا من بخس الناس أشياءهم هذا من بخس الناس أشياءهم ولا يشتريه منك لأن البيع ما صح اصلا لا يشتريه منك ترده تاخذ الدراهم ولا يخفض لك ثمن العيب الذي فيه وهو ما يسمى بالأرش أيما أن تمسكه وتأخذ الأرش، وإما أن تردوه وتأخذ الثمن كامل، ولا يبيع, يبيع عليه بيع بانقص نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل رفع الأسعار وإغلاء الأسعار يدخل في التطبيق الأسعار إذا كان ارتفاعها بسبب العرض والطلب هذا ما ما لحد من فيه دخل. الله هو المساعد أما إذا كان ارتفاع الأسعار سببه تلاعب التجار وحيل التجار هذا باطل يجب على ولي الأمر أن يمنع هذا ويردعهم عن هذا الشيء وأن يلزمهم بالبيع مثل ما يبيع الناس مثل ما يساوي السعر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقف في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إلكتالوا على الناس يستوفون يقول هل يدخل فيه التطفيذ في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد والتصليل يا من باب أولا إذا كان هذا في حقوق البشر كيف بحقوق الله سبحانه وتعالى كيف بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في المصحف يوجد علامه السكته على قوله كلا بل فما فائدتها وهل يجوز الوصل دون الوقف عليها لا لازم من الوقف لازم من الوقف لئلا تدخل الراء كاللام برانا لا ما يصلح برانا كلا بل لتتميز اللام عن الراء بل رانا بل رانا نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله يقول هل الذي يؤلف القصص الخيالية والذي يضحك الناس بقصص خياليه يدخل في قوله سبحانه معتد اثيم ما فيه اعتداء إذا كان ما فيها ظلم لاحد ولا فيها تاثيم للناس وانما فكاهيه لا تدخل في ظل في التحريم أو تكون مكروها تكون مكروها لانها لا فائده منها نعم اما اذا كان فيها باطل وفيها شر فهو نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يوجد كتاب قصصيون ياتون بقصه للاطفال على لسان الحيوانات وغيرها وهذه القصص غير واقعيه فما حكم كتابة مثل هذه القصص؟ لا بأس بذلك. اقول لا بأس بذلك إذا كان ما فيها ظلم لا ولا فيها كذب ولا فيها إنما فيها تسليه للاطفال فقط. ما فيها؟ لا فيها بس. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول عندي زوجتان أشتري لإحداهن أشياء خاصة بها كمالية أكثر من الزوجة الثانية. فهل يجوز هذا هذا يسبب يعني يسبب غيره عند الثاني يسبب أنه يحصل تشويش في بيته سوء تفاهم تجنب هذا الشيء لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بتعظيم شعائر الله في قوله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب جميع المراد بشعائر الله جميع شرائع, شرائع الدين يعظمها ويحترمها ولا يتهاون بشيء منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السلام ومنه, ومنه تعظيم الشعائر في الهدي الهدي هدي التمتع والقران هدي التطوع انه يقدم شيء من أحسن بهيمة الأنعام ما يقدم شيء هزيل ولا شيء ردي هذا من تعظيم شعائر الله نعم تعظيم حرمات الله أيضا يعظمها ويخاف منها ويتجنبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحد الدعاة فسر هذه الايه هي قوله سبحانه ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها كذلك من تحريم الشاعر الله تحريم المشاعر شاعر الحج العمرة عرفه ومؤمنه ومزدلبه والبيت الحرام والمسجد الحرام يعظمها يعظم الحرم لا يعتدي فيه ولا يسيء الحرام ولا يؤذي الناس ولا هل تعظيم شعائر الله؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أحد الدعاه فسر هذه الآية وهي قوله سبحانه أولم اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أم قال نعم اصبتم مثليها علم الله أنهم أصابوا في غزوة بدر أصابوا مثليها من المعصية. ولما أصابتكم مصيبة هل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة أصابوا معصيتين فسلط الله عليهم مصيبة بسبب معصيتين حصلت منهم معصية النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بعدم النزول يعني بنزول الجبل للغنيمة ومعصية علمها الله عز وجل هل هذا التفسير صحيح وفقكم الله؟ إذا جاب ما يدل على هذا التفسير ما يجوز يفسر إلا بدليل إذا جاب ما يدل على هذا التفسير من تفسير الرسول أو تفسير الصحابة أو تفسير التابعين يقبل أما أنه يخترع شيء تفسير من عنده هذا ما. ما يجوز الكلام في القرآن برأيها أو بفكرها نعم يقول فضيلة الشيخ نحن نطالب كل من يفسر القران أن يأتي بدليل على تفسيره ولا يكون تفسيرا مخترعا او, أو حسب ما يظهر له نعم واصبتم مثليها هذا في بدر اصابوا مثليها يعني والله اعلم انهم قتلوا سبعين واسروا سبعين من المشركين اسروا سبعين وقتلوا سبعين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمصاب بالعين إذا غلب على ظنه أو شك في أحد بانه هو الذي أعانه أصابه بالعين أن يطلب منه ماء ليقرأ فيه مع أن هذا قد يسبب بعض الحقد إذا كان يسبب بعض الحقد ما يطلب منه مباشرة يروح لواحد يوصي لواحد يقول أنه مصخنا أنا نبي كذا وديكتقرالي ولا يدري أو ما يدري عنه أصل المسألة يتجنب ما يثير. نعم يقول فضيلة الشيخ قفتكم الله ما حكم وضع السترة أمام المصلي المنفرد نعم وضع السترة سنة مؤكدة فيضع السترة أمامه إذا كان يصلي مفردا أو, أو إماما يضع أمامه سترة هذا سنة مؤكده ولا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر يصلي الى سترة وأمر صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم هل يصلي الى سترة وليدنو منها نعم ويقول كذلك حفظك الله هل يكفي الخط المرسوم على السجاد ليكون سترة ام لا بد من اذا لم يجد شيئا اذا لم يجد عصا ولم يجد شيئا قائما هل يخط خطا لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال يقول من مجتمع مسلم يسكن في الغرب يقول السائل اشترينا عمارة بنية تحويلها إلى مسجد إلى إلى, الى مسجد نعم اشتريناها بقرض قيمته مئة ألف جنيه استرليني ما من المجتمع المسلم يقول ولم نفتح المسجد بعد سؤاله إذا لم نستطع التسديد لهذا القرض هل يجوز اغلاق المسجد بعد أن تم الانتهاء منه وبدء إقامة الصلاه فيه فما لا يصح لا المسجد ما يغلق لكن تطلبون من المسلمين تطلبون المساعدة من المسلمين والمسلمون ان شاء الله لا يقصرون يطلبون من المحسنين والتجار ولا يقصرون في هذا في المسجد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه مسلمة من فرنسا تقول أنا أعمل في مؤسسة كسكرتيرة بجلبابي وبدون اختلاط هذه مرأة أمرأة من فرنسا مسلمة تعمل في مؤسسة سكرتيرة إدارية تقول أعمل بجلبابي وبدون اختلاط ومع حضور محرم لكن من جملة ما يباع في هذه المؤسسة الخمر فهل يجوز لي أن أعمل في هذه الوظيفة علما بأن مبيعات الخمر إنما تساوي خمسة عشر بالمئة من المبيعات لا تعمل في هذه المؤسسة أولا لأنها مؤسسة رجال ما هي مؤسسة نساء وثانيا أنها فيها بيع الخمر ولا تعمل فيها وتطلب الرزق في غيرها ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل ينوي بذبح شات واحدة ينوي بها اضحيه وعقيقة حيث حصل نقاش بيني وبينه. لا ما يصلح هذا ما تكون اضحيه وعقيقة العبحية مستقلة شعيرة مستقله والعقيقة شعيرة مستقلة يذبحها إما اضحيه وإما عقيقة نعم يقول من فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز وإخراج وقف في مسجد وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة حيث وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها هل يجوز؟, هل يجوز وإخراج وقف في مسجد وهو عبارة, وهو عبارة عن برادة ماء صغيرة فقد وجد أكبر منها فاستبدلت هذه الصغيرة بغيرها سؤاله هل يجوز اخراج هذه البرادة الصغيرة لمسجد آخر؟ نعم إذا كان استغنى عنها المسجد الذي هي فيه تخرج إلى مسجد آخر يحتاج إلى هذا وقف يصرف في مثله لا بس؟ نعم ويقول حفظك الله حتى ولو كان ذلك بغير اذن صاحب الوقف استاذن إذا كان يمكن استئذانه استاذن إذا كان ما يمكن استئذانه فتجعل في مسجد آخر ويجري له الاجر إن شاء الله هذا من الإحسان لك ولا تعطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا شارك إنسان في مشروع سيء له أوزار وسيئات مضاعفة وانتشرت آثاره انتشارا واسعا لا يستطيع ايقافه سؤاله لا يستطيع ايقافه ايقاف الاثار مم. تقول هل له من توبه بعد ذلك إذا كانت هذه الآثار مستمره التوبه مطلوبه له توبه ما من احد ماله توبة. توبه من يردها من يحول بينه وبين التوبه ولكن يعلن اعلان ان تبت عن هذا الشيء وانا بريء منه يتبرأ منهم كان النواب به مال يسحبه ولا يساعد عليه ويقطع الاعانات التي يعين على هذا المنكر يقطعها نعم يعمل ما يستطيع من التخلص من هذا الاثم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاه يدعى دعاء الجماعي بدعه بعد الصلاه او في الطواف او في المشاعر ما في دعاء جماعي كل يدعو لنفسه اما دعاء الجماعي يشبه الاناشيد والاغاني ومخالف للسنه ايضا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تصح الصلاه خلف المبتدعه في, في المساجد التي تكون على طريق السفر ومثل على البدعه بالدعاء قبل تكبيره الإحرام لا لا ما يمنع من الصلاة ما, ما لأنه يظن أنه على حق وتقول له ترى ما فيه دعاء قبل تكبيره الإحرام دعاء يعني جهري أما أنك تدعو جهر تدعو بينك وبين نفسك لا مانع لكن الجهر لا ما ورد هذا واما الصلاه خلو الصلاه صحيحه وعلى العموم انت احسن الظن اذا وجدت الناس يصلون صل معهم ولا تفتش تقولها وش حال الامام هذا وش لا تفتش شيء ما تراه لا تفتش وإذا رايت الناس يحسنون فاحسن معهم واذا اساءوا تجنب اساءتهم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اشترى رجل من آخر بضاعة بمبلغ من المال ثم أراد المشتري بيع تلك البضاعة فلما علم البائع ذهب إلى المشتري وقال أريد أن أشتريها منك لأكثر مما أعطيتني في المرة الأولى وسأعطيك الثمن بعد مده هل يجوز هذا البيع؟ نعم إذا كان ما بينهم اتفاق من جبل تواطع على هذا فلا مانع إذا كان اشتراها وملكها قبضها ثم أراد أن يبيعها وجاء البائع الأول وقال أنا بشريها بثمن أرفع من الثمن الذي بعته هذا لا لا علاقة له بالبيع الأول ما في ما؟ إذا كان فيه مواقع وحيلة هذا له يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز رؤية المرأة المتذرجة؟ التي تخرج في بعض الفضائيات في الأخبار من غير أن يميل قلبه إليها الله يصرف نظره عن أول أخبار يسمعها من غير رؤية امرأة يشوف أخبار يلقيها رجل وإلا يسمعها من الراديو ولا ينظر إلى المرأة المرأة فتن مهما كان وقد فتنوا المسلمين بهذه الطريقة وفرضوا عليهم إزالة الحجاب بهذه الطريقة ويجب على المسلم يتحفظ من هذه الأمور ويبتعد عنها نعم يقول حضينة الشيخ وفقكم الله يقول أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي ها؟ أنا من إحدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي وأحولها له إلى بلده بعملة بلده واخصم إيجار الصرف من العملة التي تسلم هناك ويكون هذا برضاه لأنها إذا وصلت هناك بالريال ربما لا يوجد صرف لها في بعض الأوقات فهل يجوز هذا؟ هذه مسألة متكررة وواقعه خصوصا من العمال يسأل عنها كثيرا الأصل هذا للصرف والصرف لا يجوز تأخير القبض فيه لا يتفرق المتصارفان وبينهما شيء يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل ولكن بالإمكان تعمل مسألة استفتجة وهي أنك تقرض الشخص هذا المبلغ ويتملكه يشتري به ثم إذا ذهب إلى البلد الثاني يسدد لك باب تسديد الدين تسديد القرض وليس من باب المصارفة نعم يقول حضرة الشيخ أفتقكم الله تقول رجل دخل المسجد وهو لم يصلي المغرب بعد والإمام يصلي صل... رجل دخل المسجد وهو لم يصلي صلاة المغرب بعد والإمام يصلي صلاة العشاء فهل يتابع الإمام بنية المغرب؟ وهل يسلم قبل الإمام أم يجلس وينتظر حتى يسلم معه كلاهما جاي يدخل مع الإمام بنية المغرب فإذا قام للثالثة يجلس ولا يتابع الإمام يأتي بالتشاهد الاخير إن شاء سلم وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القصة النمرود ابن كنعان مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت قبل نبوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم النمرود مع إبراهيم إنما بعد بعثه إبراهيم بعد نبوته ولا كيف خاص من النمرود وهو ما ما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الصحيح في تارك الصلاة تهاونا وكذلك في الذي يصلي بعض الفروض ويترك بعضها الصحيح ان تارك الصلاه متعمدا تهاونا بها لا جحدا لوجوبها الصحيح انه يكفر كفر الأكبر مخرج من المله قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكهر ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هذا هو القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تجوز الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأجل الدعوة إلى الإسلام هناك هذه ما تسمى هجرة هذه ما تسمى هجرة لعكس الهجرة لكن إذا كان لغرض صحيح وهو الدعوة إلى الله أو لتجارة يرجع أو لطلب دراسة لا يجدها هنا والناس بحاجة إليها فيجوز السفر لهذه الأغراب لما فيها من المصلحة المحققه مع تمسكه بدينه وعدم قامته إلا بقدر الحاجة فقط لا بأستغل ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من لبس شرابا ونيته أنه سيمسح عليه مرة واحدة لفرض واحد ثم يخلعه فهل له ذلك أم لا بد من إتمام مدة المسح يوما وليلة يلبسه للحاجة يلبسه للحاجة وإن شاء استمر يمسح عليه وإن شاء خلعه هذا راجع له نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه